قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا قالَا عَسَار رّكُم أَني لِكَعَْدُ وَكُم وَيَستَغْْ لِفَكُم فيِي الأأَضِ فَيَ ظُورَكَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ فِي سَنَوَاتٍ وَنَ قَصَمْنَا مِنْ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا Hallelujah. لك بمؤمنين فأرسلنا عليه مطور خَلَقْتُ النَّفْسَ فَسَدَّتْ بِرُّ وَك ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادعوا لنا ربك فينا لئِنكَ شَفث ن الرجزَ لَُ م ن لَكَلَ نوروسلا أَلَمْ مَا كَشَفْنَا عَنُ مُرْجِزٍ فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليمن فأغرقنا مَنَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا لَقَدْ كَانَ فِي وأنتم م تكلمت رب بكل حسن على بني اسرى بما صبروا وَدَم م الن م كان يَص ن فيِي العون وَق وَجَاءَ وَسْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يَحْرِفَتْ just En In... فقالَالَ أَغَيّْرَ اللَِّ أَهِغكُم إِلََو وَهُو وَفَط وَلَكُم م وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يقتلون أبناءكم ويستحيون النساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وَضل النم سَفَلَ فيينَ لَلَ تأكت مَم بعش إِر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 uê Na أَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَاضِحًا وَخَرَّ مُوسَىٰ Al-lamma ma afa'u qala cardinal وَكَانَ تَوْعِظُنَا لَهُ فِي الْأَنَامِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شيء wa kan تمنالوغ في الأ I'm already la والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حفظت الَّذِينَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا Uh oh, ولم